وََّذِينَ كَفَرُوا أَعمَالُهُم كَسرْرَابِم بقِيتِ يَحسَبُهُ الظمآنُمَا أَن حتىَ إذ جَ أَهُ لَم يَجددهُ شَيْئَ وَجَدَ اللهَّه عادَهُ فَوفَّهُ حَسَابَ وَلَّهُ سرَرعُ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 ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما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 يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار